وعملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ اول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا مدى نحن نقص عليك نباءهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندوى من دونه إلها لقد قلنا إذا شاططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلوا ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقارضهم ذات الشمال وهم في فضل وترى الشمس وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس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 وكلهم باسطون ذراعهم الوسيط لينطلعت لو عليهم لولايت منهم فرارا ولم لئتم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسألوا بينهم قال قائل منهم كملواثم قالوا قال قائل منهم كملواثم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشرن نبكم أحدا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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان هوا هو أمره فروطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن السغيث يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بأس الشراب وساءت مرتفقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله ولكن لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من السائر يحلون فيها من السائر من ذهب ويلبسون فيها من خضرة من صوص وإسرق متكئين متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفق وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كنت الجنتين ياتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن وأن تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إردت إلى ربي لا أجدن خيرا منها من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 فلن تستطيع له طلبا ووحيط بثمريه فأصبح ينقل مكفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فية ينسر له من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو ثوابا وخير عقوبا وَاضْرِبْ لَهُمْ مثل الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ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 وعرضوا على ربك صفا قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة تسجلوا لآدم فسجدوا إلا إبلاد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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما من الناس يؤمن إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوب فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سميله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب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 قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا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 قال لا تؤاخذني مما نسيت ولا ترهقني من أمر عسر فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقَتَلَهُ قَالَ قَتَلْتَ نَفْسَ زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرَى قَالَ لَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَا تستطيع مَعِي صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي ذُو قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية ما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض قام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 من هزكَة واقرب رحمة، وأما الجذار فكان لغلا ميني في المدينة وكان تحته وكان تحته كان زلهم وكن أبوهم فأراد ربك أن يبلغ شدهم ويستخرجان زهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. وما فعلته عن أمري ذلك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عاذل قرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر إنما كن له في الأرض وطينه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بل مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة قل أَمَّا الظَّلَمَ فَسُوَفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرْدُو إلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُكْرَى وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَ وَسَنَقُولَ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَى ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبَ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا كذلك ونقد أحطنا بما لديه خبرة ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكدون يفقهون قولاً قلنا يذ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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السن فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحاسم الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أوليا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم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 خالدين فيها لا يبغون عنها حي ولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا